وصار على ناجه وانتكاء فره الى يوم الدين كما بعد إخوة الكرام أهلا والدرس السادس في سيرة نبي الله موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم من خلال تلك السورة المباركة التي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم في محنته وهي سورة القصص وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصي يعني اقتفي أثرا انظري كيل هذا وتعلمون أنه موسى وضعت رضيعها في صندوق ثم وضعته في نهر النيل فصار All la ciudad. Ha <laughs>